من شهيد بخينم الله إسلام رقينا كم دشمناني حقبام رن وهذا الأشكار دينا من شهيدا بخينا الله إسلام رقينا كم دشمناني حقبام رن وهذا الأشكار دينا الله <تصفيق> يفروز إسلام ركوا بدنا المعرج Sar da kaum لخابت عبودين كم سربا في غمبر جهاده في شويش من جهاده وا صوتنا دركو خاشاردين كم جهاده وا صوتنا دركو خاشاردين كم من شهيد بخين اليسلام رنجين كم نجمان حق بمر وهل اشكير دینا کم من شییدم بخانم جلاییس نما ودم تالبین بمهامو بجای دوور دینا کم بالجیسر بزر یابم کتی خدا پیمانی پی گمبرو كفنا بخين رنجينا كم ايماني بغمبرو كفنا بخين رنجينا كم من شهيد بخينم على اسلام رنجينا كم لجمالان حق بامرين وهل شيري دينا كم من شهيد بماركم جيان كيسر مديم هيا هديا بوبي جلو برقا خنينكم من شهيدم اواتشوم وظالة سرهم ويوا هارزقاري لا قرآن اي ريب راني دينكم هارزقاري لا قرآن اي ريب دينكم من شهيدم بخينم على الاسلام رنجينكم نجمنان حقبمرين وهاد لشكير دينكم نجمنان حقبمرين